ذَلِكَ بِأَن اللهَّهَ لَْ يَكُمْ غَيّرًا مِعمَةًَ أَ عَمَهَا علىى قَوْمِ حَك حتى يُغَيّروا حتىَت يُغَيِّرُ مَا بِأَفُ سِهِبٍ وَأَن اللهَّهَ سَمع كَدَ بِآالِ فِي بزْعونَ والَّذينَ مِنْ قَضلِهِم كَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّهِم فَأَهلَكْنَهُمْ بِذُنُوبِهِم وَأَغْرَقنَا وَأَغْرَقُنَا آلَ فِي الزعُود كَانُوا ظالِمِ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 وَإِمَّا تَفْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَدِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِن مَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَن بِإِلَيْهِمْ عَلَى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 وَاَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ وَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ يُؤْتِيهِ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ